أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي بِأَنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَّتْ فِيهِ به وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَرْآبُهَا لَرَبِّ كَذَالِكَ لِنَصْرِ فَعْنُهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ من اي المخلصين واستبق الباب وقدت قميصه من دبر والف يا سيدا لجالب قالت ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا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 قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رآ قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكم إن كيدكم عظيم يوسف آرض هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين قدمت لكم هذه المادة من مجموعة القارئين أحمد العبيد, أحمد العبيد ونايف الفيصل